الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين فتح لنا اخونا وحبيبنا ابو محمد الشيخ احمد السبيعي حفظه الله بابا احب ان انصحح فيه نفسي اولا وان اذكر بعض ما يتعلق بهذا الباب الذي فتحه فضيله الشيخ احمد حفظه الله الله سبحانه وتعالى يجعل في كل زمان من يقوم بحجته سبحانه وتعالى في الارض ومن سو انبعث الله عز وجل الرسل والانبياء وختم النبيون بمحمد عليه الصلاه والسلام ثم جاء ورثه الانبياء وهم العلماء وهذا المعنى من بقاء من يقوم بالحجه في الارض بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا تزال طائفه من امتي الحديث قال الامام البخاري وهم اهل العلم ثم بعد ذلك يجعل الله عز وجل في اهل العلم تفاضلا وتفاوتا في الفضل في العلم في الصبر بالحق في بيانه في الصبر على الحق وفي تحمل الاذى اسم العالم واسم الصالح واسم الصالح القائم بأمر الله بالحق والعدل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 ವ ಖಾ ನಬಲ್ಕ ಯಷ್ಮಫೋನಿ ತಹಲ ವ ಯಾರಫೂನ ಬರ ವಗೋ ಲಹಲ ನುಮೂ بما فضله الله عز وجل عليه وما اجر الله على يديه من الخير واعتبر ذلك بالامام احمد الامام احمد رحمه الله عليه بوضع ابن ابي حاتم في مقدمه الجرح والتعديل فقال باب استحقاق السنه لمحبي احمد بن حنبل اي انهم يعرفون الرجل صاحب السنه وانه يدخل في مسمى اهل السنه بعلامه حبه للامام احمد فهل يقال ان هذا من باب الغلو وهل يقال ان هذا من باب التعصب للرجال وهل يقال لم ಲ قام بأمره تبارك وتعالى على وجه لم يقم به غيره على مثل ما قام به هذا حتى في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب المفاضله بين الصحابه هذا صريح القران قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل هو ಲ من الذين ಆತ من, من, من, من, من بعد الفتح سواء قيل المراد بالفتح فتح مكه او قيل المراد بالفتح هو فتح صلح الحديبيه كما ذكر الطبري كلا القولين اذا فالتفاضل كلما زاد الاخلاص وكلما زاد الرجل في الدعوه الى الحق والصبر عليه كلما ارتفع قدره بين اهل السنه وصار علامه بين اهل السنه يفرق من خلال هذا الامام كاحمد بين السني وبين المبتدع لذلك قالوا اذا رايت الخراساني يحب ابن المبارك فاعلم انه صاحب سنه فمن هنا يجعلون حب ವಾರಯನೀನ ಸನ್ತ ಸನ್ತಿ البارزين ಅಲಾಮ على ان محبهم ومتبعهم من اهل السنه بل يقولون ايضا واذا رايت الرجل يبغض احمد بن حنبل فاعلم انه مبتدع ولذلك فان هذه القاعده وهي الامتحان بائمه اهل السنه قاعده جرى عليها الائمه يمتحن الرجل بحبه لمن برز وصار راسا وعلما في الحق لاهل السنه فيعرف السني من المبتدع بهذا وهذا من ضمن ما يبين من خلاله صاحب السنه من صاحب البدع ولقد اكرم الله جل وعلا الشيخ ربيعان وسائر ائمه الهدى من اهل العلم في زماننا من ائمه اهل السنه وقبل زماننا اكرم الله عز وجل هؤلاء الائمه بالقيام بالحق فكان مما ينبغي له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 العلامه والدنا الشيخ ربيح حفظه الله في مواقف على قدر المده التي خالطته فيها فرائيت من ذلك ما يعجب له الانسان فمن ذلك انه في مجلس ما اختلف بعض الطلاب وتنازعوا في بعض الامور وكنت حاضرا في هذا المجلس فاشتد بعضهم على بعض في بعض الامور فقال احدهم يا شيخ هذا تكلم فيا وقال الاخر يا شيخ هو ايضا تكلم فيا وحصل بينهم ما حصل فسمعت الشيخ يقول يا ابنائي أنتم الآن لا تصبرون على بعضكم البعض. والله لو لو قتل قتل ثم ثم تاب تاب ورجع ورجع المنهج السلفي لعفوت عنه. لو أن أحدا قتل ثم تاب ورجع إلى المنهج السلفي لعفوت عنه. وهذا مما تخلق به اهل العلم كما حدثت امنا عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فاذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء من تقم لنفسه قط وهذا الخلق والحمد لله في في العلم على تفاوت بينهم في ذلك ومن تلك أن الناس تكلم في الشيخ بكلام لا ينبغي فقال الشيخ والله إنا لنبلع أموراً كالجبال فنبلعها الدين الدين نبلعها لمصلحة الدين. وهذا من الآداب التي أدب الله بها ವಹದಿ محمد ಮೊಹಮದರ الله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 قال فوالله ما جا وزها عمر حين سمعها عمر مع شدته في الحق ومع طبعه في الشده في الحق ولكنه حين تليت عليه الايه مع غضبه امسك ووقف كيف كانت اخلاق هؤلاء ولما جاء عمر في الصحيح فوجد خشبه معروضه في الطريق فقام ونزعها فجاء صاحبها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لي وحدثه بالحديث فقال والله لا تضعها لا تضعها الا على كتفي اتبعا للسنة لذلك اخلاق العلماء واداب اهل العلم العلم العلم في السلوك هي ضرورة من ضروريات طالب طالب هذا اذا اراد طالب العلم ان يكون علمه من العلم النافع واما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 بخير عظيم من ذلك ومن ذلك تامل خلق العلماء حين حضر العلامه الفقيه الامام فقيه اهل السنه العلامه الشيخ ابن عثيمين فجمعه مجلس مع العلامه المحدث الشيخ ربيع رحم الله من مات وحفظ الله من بقي فتكلم الشيخ العلامه ابن عثيمين وقال انه لا ينبغي للمسلمين ان يتفرقوا سيقال هذا اخوان مسلمون وهذا تبليغ وهذا كذا وهذا سلفي الى غير ذلك بل الواجب ان يجتمع المسلمون كلهم على الكتاب والسنه وما كان عليه السلف فلما فرغ الامام العلامه ابن عثيمين من كلمته استدرك عليه اخوه الشيخ العلامه المحدث ربيع فقال ان ذكر السلفيين انهم من الفرق كالاخوان يذكرون مع الاخوان والتبليغ وكذا هذا ظلم للسلفيين وهذا لا يجوز فان السلفيه هي منهج الحق وان السلفي تكلم وتكلم فبعد ان انتهى الشيخ من كلمته عقد الامام ابن عثيمين بالموافقه على ذلك النقد في مجلسه وفي وجهه وهذا من باب الصدق بالحق ومن باب التمسك بالحق وان من اخطا من اهل العلم ولو في العباره ولو لم يقصد فان من الواجب ان يبين الحق واذكر سالت الشيخ ربيعا فقلت له الشيخ ابن باز كان ينصرك فقال كيف كان من اشد الناس مصره للحق فقال دعاني في يوم وقيل لي الشيخ ابن باز يريدك لانه يريد ان يذكر لك نصيحه له قال فذهبت اليه فقلت له بعض اخواني قالوا انك تريد مناصحتي فانا جئتك لكي تنصحني قال نعم يا يا ربيع ربيع رد رد على على على كل كل من من خالف السنة. ولو خالف خالف خالف ولو ولو ابن ابن ابن باز باز باز فرد يقصد نفسه ಸಹಾನಿ على ابن باز كان الامام الفقيه المحدث احمد بن يحيى النجمي كان له راي رحمه الله في مساله من المسائل المعروفه وهي مساله العذر بالجهل فذكرت للشيخ قلت يا شيخنا وقفت على بعض الكلام استشكلته للعلامه الامام الشيخ احمد النجمي رحمه الله علي في مساله العذر بالجهل قال نعم يا ولدي كان له راي في المساله ونظرته على هذا الباب واشار الى باب غرفته والمدخل بين باب الغرفه وبين باب الحمام قال فوالله الذي لا إله غيره رجع رجع رجع عن عن قوله قوله وهو واقف في في هذه وأقر العذر بالجهل والله ما جلسنا حتى رجع في ونحن واقفون على هذا المدخل إلى الباب والنجم يعده ನಜಮೀ ربيع من شيوخه ولما كان الامام ابن باز رحمه الله امام اهل السنه الفقيه المحدث كما يسميه ربيع يقول ابن باز فقيه محدث كان في زمن من الازمنه فكان الشيخ ابن باز يثني على جماعه التبليغ قبل ان يرجع الى فتواه الاخيره التي موجوده بصوته في دروس شرح المنتقى لابن تيميه الجد التي شرحها في الطائف وكان هذا قبل ان يموت الامام ابن باز بما يقارب السنتين وهي مسجله بصوته حين سئل عن جماعه التبليغ والاخوان فقال بانهم يدخلون في الثنتين و70 فرقه الفرق الهالكه فكان قبل ذلك بسنين يثني في الجمله على جماعه التبليغ مع تحفظه العلامه ابن باز على بعض اخطائهم وهذا ما زال موجودا في فتاويه القديمه في مجموعه فالمقصود يقول الشيخ ربيع فذهبت اليه وجلست معه وقلت يا شيخ ان الناس ينتظرون كلمتك ويصدرون عنها كما كانوا ينتظرون قول احمد يعني احمد بن حنبل قال وهذا واقع لا نستطيع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 يناصح التلميذ استاذه لان الشيخ بن باز درس الامام ربيع درسه الامام ابن باز رحمه الله عليه وهو شيخه بل هو من اجل شيوخه فما زال يراجعه ويناصحه حتى رجع الى الحق الذي قد غاب عنه بعضه في هذه المساله فيما يتعلق بتقييم الجماعه بحسب ما كان يبلغه من اخبار الثقات عنده وهذا لا شك ان باب الاجتهاد في هذا ما لم ياتك جرح مبين فان لك من العذر على قدر ما غاب عنك اذا لم يتيسر لك معرفه معرفه الجرح في هذا مع تقصدك للحق ومع تمسكك بالاصول السلفيه هذه نماذج بعضها يتعنق بالتربيه والخلق وبعضها يتعلق بالمنهج العلمي والتقصيل في التعامل مع المسائل ولذلك رحم الله الامام الالباني واختم هذه الكلمه بعباره الامام الالباني حين سئل عن كتاب ظاهره الارجاء في الفكر الاسلامي الذي الفه سفر الحوالي فقال هو في غايه السوء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 والان بدلي ان اسميها هؤلاء خارجيه عصريه ويبدو ان اخواننا اهل المدينه الشيخ ربيعا ومن معه كانوا اعلم بحال هؤلاء منا واعيد العباره مره اخرى سئل الامام الالباني عن كتاب ظاهره الارجاء في الفكر الاسلامي قال غايه في السوء وقد كنت اقول في جماعه التبليغ قبل 30 سنه صوفيه عصريه والان بدا لي ان اقول فيها اولائي خارجيه عصريه ويبدو ان اخواننا اهل المدينه الشيخ ربيعا ومن معه كانوا اعلم بحال هؤلاء منا واعظم من كلمه الالباني كلمه العلامه ابن عثيمين حين سئل عن ربيع فقال ابن عثيمين هذا يذكرني حين سئل اسحاق عن احمد او العكس قال او مثلي يسالوا عن احمد احمد يسال عن امثالنا وانا اقول انطلاقا من هذا ان مثلي لا يسال عن الشيخ ربيع بل الشيخ ربيع يسال عن امثالنا فهؤلاء عرفوا ربيعا كما عرف أحمد أهل السنة. وفق الله الجميع. الله الجميع خير اسمحوا لي ಜ